له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم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 111. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه